Tumeweza kukamilisha Sharh na Ya Ya hadithi Katika Katika kitabu salihin Ambayo ni Ibn Ibn Abbas anhuma, Kutoka kwa ibn Abi Rabah yu, Imam al-Bukhari na imam muslim Fi ಇಮಾಮಾರಿ Tuka elezea hadithi hii kwa kirefu tukaingia katika durus na fawaid na baadhi alahkam almutallika bihadhi hadith baadhi ya hukmu zinazohusiana na hadithi hii paka tukakamilisha walhamdulillah awalan wa akhiran bal tukamilisha hadithi hiyo tunaingia katika hadithi inayofuata ayu alikhwa kadhalika mnakumbuka tulitoa paka nafasi ya maswali katika darasa lililopita kwa wale waliokuwa na baadhi al اسئله au istishkalat au istifasarat zahapa na pale kuhusiana na hadithi hii au kadhalika mambo mengine kadhalika tulitoa <coughs> uh, fursa hii kwa ndugu zetu wiki iliyopita uh, ili kuweza kuangazia baadhi ya masuala hayo hadithi inayofuata io ikhwa ambayo uh, tarimu yake ni hadithi ya 12 katika mlango wa sabr na hadithi au sawa sawa na hadithi 36 kutoka mwanzo wa kitabu cha riyadu salihin hadithi ya 12 katika mlango wa sabr na hadithi ya 36 kuanzia mwanzo wa kitabu cha riyadu salihin paka kufikia hapa hadithi hii anatwambia imamu an-nawawi rahimahullah ta'ala an abi abd arrahman abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu qala kaanni انظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيًا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فادموه ضربه قومه فادموه فجعل يمسح الدم عن وجهه يقول او ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون متفق عليه هي الحديث يا 12 في كتاب الصبر 36 كعن مروه كتاب رياض الصالحين wale ambao wanafuatilia hadithi hizi katika kitabu hichi cha riyadhus salihin tulichonacho katika jalsa hii Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayh anaendelea kutusimulia حديثي سنذهب حسانا نصبره اكيد سما وان عبد العبد ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود حديثي ينوتكنا مع صحابي معروف مشهور ان لا كنيت عبد الله ابن مسعود مiongoni mawala masahaba ambao wanaitwa al-abadilah kuna masahaba wanaitwa al-abadilah wengine wakasema 5 wengine wanasema 7 ala hasab kuna masahaba wanaitwa abadila yani majina yao yanaanza na abdullah kama vile huyu mmoja wao abdullah ibn mas'ud wengine abdullah ibn umar wengine abdullah ibn umar ibn al-as wengine abdullah ibn abbas hawanaitwa abadila huyu abdullah ibn mas'ud kunya yake abu abd al-rahman na hii ni kaida imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi katika miongoni mwa faida anazotupa za tarajim arwa anatajia kadhalika uh, kama vile kuna za baadhi ya masahaba au anatajia baadhi ya uh, mathanan kabila au au familia ya yule sahabi anayemtaja katika hadith na hii inani yake kuna faida inayohusiana na tarjama ya yule mpokezi wa hadith kwa hivyo hapa imamu nawabi anatupa faida kwamba huyo ambaye uh, Abdullah ibn Mas'ud rahiyallahu anhu kunya yake anaitwa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anatuambia katika hadithi hii yeye mwenyewe anasema akisimulia ka'anni andhuru ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kana kwamba namtizama mtume alayhi salatu wa salam yahki nabiyan minal anbiya mtume huyo sawatuallahi wa salam alayhi akiwa anamweleza انا اسميليا مmoja wapo miongoni mwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ana msimulia hikaya anatoa hikaya ya moja wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala min al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alayhim darabahu qaumuh wakati kusiku msimulia mtume huyu Mtume wetu alayhi salatu wa salam Abdullah ibn Abd al-Mas'ud atuambia kwamba mtume alayhi salatu wa salam Wakati wakum simulia Alipakua anas, anasimulia kuhusu Huyo mtume anayemtaja Haka sema dharaba huu kawmwa Huyo mtume alipigwa na watu waki Alipigwa Alipigwa na watu waki Faadmau huu Mpaka wakamto damu Alipigwa na watu waki Mpaka akatolewa damu Ikawa damu ina miminika Tume huu alipigwa na watu waki Kawmuhu watu waki Wame mpija fa admahum paka wakamtoa madamu wa huwa yamsahu adma an wajhi huko akifuta damu ile kutoka kwenye uso wake kwa hivyo ile damu inatoka katika uso inapibwa katika uso mpaka uso umepasuliwa anatoka madamu katika uso huko akifuta yale madamu katika uso wake yakuul akisema allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamu allahumma الله يا رب اغفر لقومي اغفر لقومي فانهم لا يعلمون هili nertalita tafsiri baada ya kuingia katika mabحث ya kwanza hili tamko la اغفر لقومي lakini kwa Kiswahili yake nyenye mnajua kwamba wasamea watu wangu fa inna hum la yaalamun kwani hawajui hadithi hii mabحث ya kwanza kama kaida yetu wa ikhwan tunaingia katika azl hadith azl الحديث اي احاله الحديث او عزو الحديث الى مصدره الاصلي حديثيثنا رجش katika kitabu vyake vya asli Imam Nawawi anasema mutafaqun alayhi niliwahi kuambia katika darasa zanyuma kwamba mutafaqun alayhi inafanana na tamko lingine ambalo ni rawahul Bukhari wa Muslim lakini kati ya tamko haya mawili ya kihadith kuna tofauti ndogo kati yake na mutafaqun alayhi maana yake ni kwamba imepokewa na Bukhari na Muslim lakini kuna jambo lingine la ziada najambo wengineo ni kwamba hadithi hiyo min makhraj wahid inatokana na makhraj moja ambao ni sahabi mmoja aliyopokea hadithi hiyo hii inaitwa mutafaqun alayh baina ma ikiwa imetoka kutoka kwenye makhraj mbili tofauti hiyo inakuwa rawahu al-bukhari wa bab hadithi kwa bukhari inatokana kwa abdullah ibn masud hadithi yake kwa muslim inatokana kwa abdullah ibn masud ndio maana ikawa mutafaqun alayh katika sahih bukhari ayuha alikhwa alkiram ಇಮಾಮ ಅಂಬಾಚಿಯ ಬಾಬು ಅಹಿಬಿಯ ಹಬ್ಬೀ ಚೆಂಟಾ ಹದಿ ಬಾಬು ಹದೀಸ ಅಲ್ ಚಿನ್ಗೋ ತಪ್ಪ ಅಂಬಹೀ wa Imam Muslim katika sahihi yake Imam Muslim akaweka hadithi hii chini ya kitabu ambacho amekiita kitabu kikubwa mashuhuri katika sahihi Muslim kinaitwa kitabul birri wasila au kitafan kitabul jihad wasair kitabul jihad wasaid ليس البر والصلة كتاب الجihad واسير او نعم كتاب الجihad والسير chini ya kitabu hichi cha al jihad wasair akaweka mlango Imam Nawawi Uh, uh, katika katika Katika uh, hiki hiki kitabu um, -Nawi, katka, kitabu hiiki, hii um, uh, afwan, muslim, ab -ab, katka, nah, hii hadithi Nimesema pita nafikiri kama ikhwan kwamba Afwan imamu muslim muslim sahih Na Ulama ಚೀನಿ ಕಮಲಾಂಗ್ اما امام مسلم ليس هو الذي وضع الابواب في صحيحه فيشك تجا كذلك الى سؤالي اذا من الذي وضعها من عليك هي ملango في صحيحه يي من هي اللي يويك كتبان عليك كتاب كتبا. كتاب كذا كتاب كذا كتاب الجهاد كتاب الايمان كتاب الجهاد والسير كتاب البر والصلاه ونا كتابو منين كما هيفو لكن هي ملango حوييكه ووي حويكه يي امام مسلم وانا زوني وكا اختلفيانا كدغ لكن قولي مشهور يا اخوان kama tulivowauliza hapa na ndugu yetu amin alijibu swala hili kwa jawabu ya sawa kama mnakumbuka jawabu yake akasema aliiweka milango hii ile milango above aliiweka ni imam an-nawawi imam an-nawawi na hii ndio kauli mashhur al-ma'ruf ar-rajih inda ulama al-hadith fa akhuna jazakumullahu khairan yastahiqqu minna hadiya inshaallah bismillah ta'ala nehedi hadiya zakallahu khair al-imam an-nawawi ya ikhwan al-imam an-nawawi nasituna faradhiya tunakadilia kwamba kupata leakage sababu moja kandizi yetu hapa alisema kwamba siku za nyuma tuliwahi kutaja maneno haya lakini labda pengine kitambo atashasahaulika taib ehwan kwa hivyo imam an-nawawi imam muslim akaweka hadithi hii katika kitabu al-jihadi wa siyar na mlango ambao inapatikana hadithi hii ndani yake tukisema kwamba imam nawawi ndiye aliyeweka milango inapatikana katika bab ghazwati uhud bab ghazwati uhud ndio inapatikana hadithi hii tayeb tuje katika masuala ya pili masuala ya pili kama kaida yetu baada ya kueleza kuhusu azwal hadithi tunakuja katika sharhul mufradat kama kuna mufradat au kuna maneno ambayo ni ghariba yanahitajia maelezo na ufafanuzi tunafafanua hadithi hii haina halina neno ambalo au hamna ndani yake neno ambalo ni gumu linahitajia ufafanuzi zaidi hadithi ikoasi tushaeleza kwa Kiswahili kama mlivyosikia eh يحكي نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فادموه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون تمكو للقهبا امبالو kidogo ninahitaji ufafanuzi nitamko moja ambalo ni اللهم اغفر لقومي اللهم اغفر لقومي بس هيلي تمكو kidogo ilitajiia nini ufafanuzi ili niwe wazi sababu hadith hii ya ikhwan ukiangalia maana yake hawa aliyampija huyo mtume kama alivyo simulia mtume alihi salatu wasallam ni mnafikiri ni watu gani amununa hum am kufar ha kafara kufar tayib كيف كان يليق بالنبي ان يستغفر لهم اسمع اللهم اغفر لقومي وهم كفار ها لا تعذبهم ايوا ومتowe api mla ina haka ha احسنت هو الجواب الصحيح مين أخذت هذا؟ من تامل من التامل في الحديث احسنت جوابك يا ساوى هي دغيت اللي يسمع هبا لا ابراهيم تمام الا ابراهيم جزا الله خيرا ني جوابك يا ساوى معنى يا اللهم اغفر لقومي قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري معنى يتمكو هلي اي لا تعذبهم في الدنيا document la tuadhibhum fi ad-dunya laysa fil-akhirah yaqsid madha fi ad-dunya kasab hawa iz kuomba msamaa wasadhibiwi fil-akhir wa hum kufar wa idha matu kufaran ha masiruhum ila masiruhum ila an-nar hasab mtume alayhi salatu wasalam tamkoili ya kwani takatue waangalifu kasab kuna baadhi ya waandishi fulani walicheteleka hapa kidogo hawakuweza kuelewa hii tabiri wakasema hapa متومه اكو قصديه مغفره قال قصديه هدايه اللهم اغفر لقومي اي اللهم اهديهم وهذا تحريف للمعنى وسبب مغفره معروفه والهدايه معروفه فمتومه هيي ما هييزي كوeka مغفره بهالا فهدايه انا جوا هدايه ينكاء بهالا غاني ومغفره ينكاء بهالا غاني اذا هذا التفسير فيه نوع من من التحريف فبعض الكتاب او بعض المؤلفين Kidogo waka teteleka hapa, hili tamuko lika watatiza Sabu hawa walio, wapija mitume wao, paka waka watua madamu Nas kufar Kufar, hawana iman Na hukumtume alayhi sallatu wa salam, asima Allahumma ghafiri li qawmi Nasahi ghafran, aini nuu minal ghafrani hadha Nasini ndomani kaitajia, mailezo Sasa baadhi ya watu wakasema hii, uh, wakasema eti, kwamba hii ni hidayah Mtume awa umbea hidayah allahumma wape, wape hidayah na wangofu Lakini tamukul imekuja ighfir Hakusema ehdi Tamam? Wegini <muchume>, ili tamukul ili watatiza kathalika Ikabidi wapiche barabara nyingine Wakasema hii inaunikana kwamba hawa wali wapija hawa kafiri, wa mtume Hawa kuwa makafiri wa likuwa wa umini Wahada zahiru alfasadi walbutla Hada zahiru alfasad Walbutla Kwa hivu قال لوج هذا امام الحافظ ابن حجر العسقلاني اخوان قول وجيه من قوله ambao ni nzito maana yake inalingana na hii siyakhi hadith vile ilivyokuja kwa hivyo anakusudia hapa mtume aliye salamu alikisema allahum maghfir li qaumi ay la tuadhibhum fi dunya wala tastasilhum wala tastasilhum yani ya allah nakuomba usiwaadhibu duniani akhira al amru ilaik تمام فكشا عوما بلي بلي لا تستاصلهم يعني أسي وعندوي واتي كو عذاب وكالي تعذاب يكو وعندوا كما إلي عذاب يجوكوجا كو والي أمم الماضية زي لأمم زي لزو پيتا ولي پواعاسي متوميوا وكو وكانوشا وكو وبيجا وكو ووا متومي... متوميوا الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم العذاب فاستاصلهم عن بكرة أبيهم واتي كو وعندوا فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا فَكَمْ شِئَاءَ آيَةَ كَمَا هَذِهِ فَهِيَ تُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَام قَوْسَمَ هِيَ تَمْكُلاَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِ الَّذِي قَصَدِيَ مَعْنَى هِيَ الَّذِي أَمْهَتَجَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَج فِي فَتْحِ الْبَارِي نُجُءُ <تصفيق> سَاسَةَ إِخْوَانٍ كَتِكَ, كتك مَعْنَى الْحَدِيثِ الَّذِي فِي أَبْحَاثِ الثَّالِثَةِ أَوْ مَسْأَلَةِ الثَّالِثِ نَنَيَقُنَنَا نَايُو كَتِكَ مَفُومُ وَكُشْرَهِيشَ الْحَدِيثِ ه الحافظ ابن حجر انا endelea ku kusimulia ukifungua Fathul Bari ambao ni اعظم shuruh sahih al-Bukhari اعظم shuruh sahih al-Bukhari sahih al-Bukhari kama mnajojua ina sharhi nyingi ina sharhi za kale na sharhi ambazo imekuja baada kabla ya al-Hafiz ibn Hajar na sharhi ya al-Hafiz ibn Hajar na baada ya al-Hafiz ibn Hajar kokao kuna shuruh lakini katika hizi shuruh zote za sahih al-Bukhari اعظم sharh من صحيح البخاري شرح الحافظ آآ آآ ابن حجر امامه ينوي فتح الباري كما ونوّهوني كما مثل الامام الشوكاني رحمه الله تعالى عليه اكسم لا هجره بعد الفتح لا هجره بعد الفتح ماذا يقصد يعني بعد فتح الباري لا هجره قصده هجره من مكه للمدينه يعني يقصد بعد شرح البخاري لا تنظر الى اي شرح اخر وكشرك شرح البخاري بهو شفيكا هو شفيكا لأنه ما ترك شاردة ولا واردة إلا أوردها في كتابه هذا مكث على هذا الكتاب كما يذكر هو نفسه في مقدمة شرحه أنه مكث عليه قرابة أربعين أو خمسة وعشرين سنة أما كان تقريباً مياك الشرحينا تاتو أني أو تانو عن ذلك شرحه صحيح البخاري مياك الشرحينا الحافظ ابن حجر أكتونغ كتابهك fa huwa ni sharh ambao unaweza kuita mausua au unaweza kuita kwa lugha ya kiingereza encyclopedia ina kila kitu ndani yake imam shaukani akasema la hijrata badhifaz ziko shuruha zingine kabla yake sharh al imam ibn batal na baada yake sharh umdat al qari lil imam al aini man yingereza na nyongezeko lakini hadha huwa ajma wa a'zam shuruha bukhari anatuambia imam al hafiz ibn hajar al asqalani ikhwan ana sema yahtamilu أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عندما وقع ما وقع له يوم أحد لما شج وجهه وجرى الدم منه إن وإذا كان يحتمل إن وإذا كان كوا تومي عليه الصلاة والسلام أليسيم من نهاية أليو أنبايو أمباي ابن مسعود أليسيم ليا أنا سيما كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من أنبياء الله أصمتوم عليه الصلاة والسلام ابن حجر أنا سيما إن ويزكانك وآليا سيما أصمتوم من نهاية صلوات ربي وسلام عليه كما نساب يا يالي يلي يتوكيه أو يلي يجيري سيكو يا أحد سيكو يا فتا فيها أحد أما يقول لك أني سيكون زيتو سيكون عظيم سيكون زيتو Katika tarikhi ya kislamu Siku nzitu siku, siku hii Ni miongoni mazile siku ambazo zilikuwa Ni siku ngumu Siku ngumu kwa wa islamu Kwa sababu ya Yali ya liyotokea Mina ilhazima Kwa wa islamu Na ile zarba no, yani, Kasi ya ambayo wa islamu alipata kwa sababu nyingi mojawapo wa sababu hizi kubwa ni isyan au mukhalafa amri rasulilahi sallallahu alayhi wasallam fi ghazwati uhud maelezo haya yote kwa anayetaka kuyapata kwa vizuri kwa wazi zaidi na bayana yametajwa Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja kwa ubainifu mzuri kabisa fi surati ali imran surati sura ali imran ya ikwani ni sura iliyokuja kuelezea kuhusu ghazwati uhud kwa undani kabisa kama ambavyo sura zingine kama vile sura at-tahzab inazungumzia ghazwati al-ahzab surati at-tauba ikataja kidogo ghazwati hunain na hakaza kwa hivyo surati ali imran imekuja kuelezea ghazwati uhud katika ghazwa hii na nyinyi mnajua yaliotokea katika hii ghazwa ya ikhwani kwa sababu ya kuchunga wakati hakuna haja ya kuelezea tafasil hadhi ghazwa lakini kwa ikhtisar shديد yaliomfikia mtume alayhi salatu wasalam kadhalika alikuwa ni mazito anasema al-hafidh ibn hajar Lama shudja wajho Usuwaki ulipasuliwa Usuwaki mtume alaihissalatu salam Pamoja na kwamba Walisimama baadha sahaba Wakakamavu Walisimama ngangari Kumlinda mtume alaihissalatu salam Pamoja na ili hali ngumu ambayo walipata Pindi aadaul islam Al kufar Walipo wagewkia wa islamu wakawazidi ngumu Nasai kawa kuna kipote cha makafiri ambao kumbe ilikuwa target yao wamfikie mtume عليه الصلاه والسلام wamalize asa ndio pale waislamu wakatengeneza nini uh, yani kama ulenzi ulenzi ambao wakazungusha waka ulenzi ile ulenzi ule kumzunguka mtume عليه الصلاه والسلام kullu wahidin min nahia au min jiha li yuhassinu an nabiyya sallallahu alayhi wasallam min kaid al aada wakasimama sahaba wa kakamavu mashujaa kabisa kumlinda mtume عليه الصلاه والسلام upiti hakuna aliweza kupita ndio mtume عليه الصلاه والسلام akasalimika lakini pamoja na hayo kwa sababu ya ile sakata sakata na ile hali ngumu iliyokuwa pale mtume عليه الصلاه والسلام عليه akafikwa na baadhi ya mambo mazito na baadhi ya mambo mazito haya kama mnavojua katika saira shuja waju sawa yake ulipasuliwa وقصرت رباعيته منه yake ali angushwa yalitolewa وجرى الدم منه كما قال الحافظ ندم yake ikaturuzika nikawa namiminika damu katika uso wake صلى الله عليه واله الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو توم عليه الصلاه اkiwa anapangusa au akiwa katika akiwa katika hali hi anawahadithia masahaba zake رضوان الله تعالى عليهم nipo hapa na nawaambia anawaambia sasa al-hafadh ibn hajib anasema fastahbara qissata zalika anbiya tayyiban liqulubihim mtume alayhi wasallam wakati huo akakumbuka qissa cha yule nabii ambaye alifikwa nahaya yaliomfika yeye siku hiyo ya Uhud akakumbuka sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hivyo akamwambia sahaba zake kwamba nyinyi mkiniona kwamba mimi nimefikwa hivi مسي مسيفه مويو مسي حزونيك متوم رسول الله اشرف الخلق افضل من وطئ الارض اشرف من مشى على الارض كسرت رباعيته شج وجهه يسيل الدم منه صلى الله عليه واله وسلم لا تحزنوا لذلك سيوزونيك قد حصل هذا لمن هو قبلي haya yashawafikia wale waliokuwa kabla yangu ambao waliokuja na wao kadhalika kuifanya kazi hii hii mimi nimekuja kuifanya ndio al-hafidh ibn hajjarasema akawaambia sahaba zake maneno haya tatyiban liqulubihim ili apate kuwatuliza mioyo yao maana ke mioyo ya masahaba ikawa na huzuni wakawa katika hali yani ya ni unyonge mtume wetu afanywa hivi amepatuliwa uso damu zamtoka wakimwangalia كوا رو زاو زاو ووعميزا زاو ووما رو زاو صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوا زنا ووعم حزن امتلئ في في افادتهم وفي قلوبهم لم توم عليه الصلاه والسلام طيب قلوبهم اكوا تلزا ميوهم اكوا امبيه هيا يالونيكيا ميمي يشوفيكيا متوم اللي يمر نديو هابا مناونا سيري يا امام النووي كوييeka حديثي هي كاتكا باب ماذا باب غزوه احد سنه الاسلام ايها الاخوان كتاب الجهاد والسير باب غزوه احد كويس هي نتي لمكازو kwamba ni kweli maneno haya inawezekana kuna uwezekano mkubwa zaidi kuwa anabi sallallahu alaihi wasallam qala hadha al kalam bimunasabati ghazwati uhud kama qala al hafiz ibn hajar al asqalani hii ni maana ya hadithi kufikia hapa ekhwan inakuwa imeleweka iko wazi تذكره ساسه في الفوائد والدروس والعبر والاحكام المستنبطه من هذا الحديث الفوائد التربويه والفوائد العلميه والفوائد الفقهيه وغير ذلك كwanza kabisa ايخوان وانا اسمع وانZooni هذا الحديث او في هذا الحديث بيان لاهميه فضل الصبر على الاذى في الله katka hadithi ndani yake kuna bayana ya kuelezea umuhimu ahamiyat fadhil al-sabr ala al-adha fillah bayana ya kuelezea umuhimu wa muislamu kujisubirisha juu ya na kuwa na subra juu ya udhia ambao anaoudhiwa muislamu fillahi maana al-adha fillah ai al-adha في الدعوه اليه الاذا في الدعوه الى رساله الاسلام الدعوه الى الى الله تبارك وتعالى قل هذه سبيل ادعو الى الله هي دي معنى صبر في الله اصبر في الله يا اخوان اي الصبر على او الصبر على الاذى في دعوه الى الله عز وجل الاذا في الدعوه الى الله تبارك وتعالى كتابه كتابه لدغ معروف مشهور للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه الاصول الثلاثه يعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم تعلم اربعه مس... أربع مسائل العلم والعمل به والصبر والدعوه اليه ورابعا الصبر على الاذى فيه لذا تجدوا katika hii as-sabr ala al-adha fa hivyo ikwani ukiwa unataka waweze kuweka anwani ya hadithi hii anwani ya hii hadithi as-sabr ala al-adha fi al-lah as-sabr ala al-adha fi al-lah muislamu huwa nasabra juu ya udhia ambao muislamu anaudhiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa imam an-nawawi katika babu sabr akataja aina nyingi ya sabr الصبر على الامراض الصبر على كذا فهو كل حديث الى عنواني لك انغاليا علم كبار اللي يكون ناويه امام امام نووي ketika kupanga هذه الحديث ونقوزي وكا حوeka حديثه زوته في كل منغ واحد او وحده واحد او مجال واحد نوع هذه المجالات ونوع هذه الاقسام حتى تشمل جميع المجالات التي يحتاجها المسلم فمن هذه المجالات مجال الدعوه الى س... الى الى الله تبارك وتعالى ايها المسلم خاصه والي امباو وانا fanya kazi na kila mwislam anatakiwa fanya kazi ya daawa ila allah kuna subra ambayo inaitwa asabr ala aladha fi ad-daawa ila allah tbaraka wa taala lima za wanazoona endelea kutuambia wanasema iz laisa kullu man idda'a al-iman qadirun ala tahammul hadha anaw' min asabr kwa sababu si kila ali da'a na idai kwa ana iman اناو عيزو و قوه استطاعملي او اناو عوزو و كببا اينه يا صبرا او صبرا يا اينه هي سيكلا موجا ليس كل من ادعى انه مؤمن او كل من ادعى الايمان يتحمل هذا النوع من الصبر لا سيكلا موجا ديو معنى هي حديث او حديثه كما هذه او نصوص كما هذه ذيكا وكو كاتكا الشريعه لكي بينشيوا انما ايها المسلم وحتاج يكون على صبرا يا اينه هي sikila moja anayo subra aini sikila moja kuna wengine hawana au kuna wengine hawaiwezi subra aini sasa tuwabainishiwa katika sharia katika alislam katika taalimi aldin kwamba ayuha almuslimun tuwe na subra ya aina hii kadhalika tusisahau subra aini hii a dalilala dalika wanasema qala taala allah subhanahu wa taala nasema hivi katika qur'an isikizie aya hii kwa makini في سوره العنكبوت في سوره العنكبوت اسمعوا الى هذه الايه يا اخوان وتاملوا فيها قال الله عز وجل ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولا ان جاء نصر من ربك لا يقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين هذه ايه عظيمه يا اخوان هذه الايه عظيمه لها وقع كبير في القلوب والنفس ومن الناس الله سبحانه وتعالى انا بينيشه كم كنا كيبوتي تاع وقت كنا اينه سامبولي يا وقت وانا صفا غاني man yaqulu wa naosema amanna billah tumeamini kama vile sisi tunaposema sisi tumeamini amanna billah tas'a yaqulu alam amanna billah haؤلاء yaquluna nahnu amanna billah tayebu na iman aamanna iman haya unapewa test test yenyewe ni aina hii fa idha udhiya filah unapewa test ya udhiya katika njia ya allah subhanahu wa taala udhiya katika imani yani udhiya fid da'wa ila allah taamala sikiza kwa makini udhiya huu si udhiya unaokuhusu wewe a a haukuhusu wewe udhiya sababu kuna udhiya mwingine ni wako unakujia wewe mwenyewe mtu anakuudhi katika mali yako hii ni hadhi adhiya ala mustawa alshakhs mtu anakuudhi katika eh, katika familia yako mtu anakuudhi katika nyumba yako mtana kuana mudhi mkeo ana mudhi mtoto wako wa halumma jarra sasa kuna udhi ya mwingine haukuhusu wewe unakuhusu ile kazi unayoifanya ma huwa hada alamal amalu da'wa ila allah ile kazi ya kulingania watu pale unaposema qala allah wa qala rasul allah qul hadhi sabili sasa hii kazi ndani yake ina udhi Ashkalan wa alwana Rangi mbalimbali mbali ya udhia Na sampuli na aina mbalimbali mbali za udhia Kila aina Al-idha Al-idha ul-badani Udhia wa physical Wa kimwili Aja mtu akupigye kofi Akupigye kofi kabisa Wewa sema kuna sala ya watu Unasali salambili ya mvua unaito wapi Ati oh kuna mvua Watu asali unaito wapi mba kofi hi maneno matatu rongo pigakofu ah unto untomo hadithi mtume qala rasulullah qanda qan hadithi qala rasulullah qanda zako hii hizi udhi aina ya pili ile ya kwanza mtakushika namna hii akusukume na ukuta nyinyi ndio mjifanya wao hujui nini ndio nyinyi mjifanya huwa si jui sunna si juna badani physical moja hiyo ya pili idha bilisan aje mtu akutukane akutukane la mbali kabisa nyinyi mjifanya ni watoto mozaliwa juzi hapa tumewaona majuzi juzi, juzi watu wamewatufundisha sisi dini sisi wewe utanifundisha mimi jini wewe idhab yani kwa kalam kila aina unaweza kutukana kutukaniwa mpaka wazazi wako mpaka watu wako mpaka kabila lako Nani wewe wewe utatuambia nini man ant man ant hai tai wewe utakia nini mimi kabila langu mimi nakwambia qala allah qala rasulullah kabila langu yeye laingia vipi hapa kabila langu kifutadkhuluna qabilati asli usrati aailati kif ma alaqa hadha bi hadha hi ayu likwa idha fi madha fi sabilillah sasa hii ni test tunapewa Sawa so, na fanya kazi ya Mwenyezi Mungu eh hey. sawa so, taamuru bil ma'ruf wa ania anil munkar ndio sasa watu si kila mtu anataka amr bil ma'ruf na ania mtu si kila mtu kuna watu ambao wanapenda kubaki katika maasi anapenda kubaki katika upotofu anapenda kubaki katika barabara ambayo munharif muwaj hataki kuingia katika barabara za sawa sawa naweza kuna mtu kwa hivyo lazima watapata nini muharaba lazim tuarab sasa unaangaliwa wewe ikhlas yako iko kiasi gani imani yako yule uliposema amanna billah ile amanna billah inatoka wapi min huna au min huna يقولون باللسانه ما ليس هapo sasa unatesiwa sasa kuna aina ya watu ambao idha udhi ya filah akiudhiwa kwa ajili ya allah subhanahu wa taala جعل فتنه الناس كعذاب الله ها هبا ساسا كنا كنا شده الله سبحانه وتعالى اناسم جعل فتنه الناس كعذاب الله ما معنى جعل فتنه الناس كعذاب الله انبيدي ترودي كتابه التابو وتفسير وكيرودي كتابه التابو في التفسير الشيخ الامام المفسر العلامه السعدي رحمه الله تعالى عليه ambaye tafsiri yake ni nyepesi kabisa rahisi kuelewa tusende katika vile vitabu vikubwa vikubwa ibn kathir al-qurtubi nani ah ah tafsiri nyepesi kwa ajili ya kuelewa kwa haraka asema ay yaj'aluha anaifanya ile fitnatan nas saddatun lahu 'anil iman wa thabat alayhi tafsiri nyepesi kabisa asadi rahmatullahi ta'ala alayhi asema yuafanya yule aliyudhiwa anaifanya ile fitna ya watu iliyomjia anaifanya au inakuwa saddatun lahu anil iman inakuwa ndio sababu ya yeye kurudi nyuma katika iman wasabati alay ay saddatun lahu anithabati alay mahtufu fio Na fitna kwa kwa? watu ni sababu ya Ya ya ya kuteteleka Akatoka Akatoka katika katika katika thabati Akapoteza msimamo katika luga, ya kim taani, akatoka katika nini? Line Akawa offside Hai, ambayo Sasa tunapewa sisi ಚುನಿ جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكدها ويبينها بالسنه لكن القران يشتمتيش هذه الحقيقه هنا سامبولي يا watu aina hii sasa hii sunna ya Mtume aliye alayhi wasallamu ikhwan tukisoma tunaisoma sambamba na aya za Allah subhanahu wa ta'ala kama hivi ambavyo mliwasikia sasa watu za sampuli hii wakati Allah subhanahu wa ta'ala anasema sasa yule mtu ambaye amepewa ile fitna akateteleka akarudi nyuma maana kashatukanwa ashaambiwa sasa iba ka chini apige mahesabu asemwa mimi ya nini kupata taabu mara watu hukuantukana mara huyu asemwa oh, wewe wewe mara huyu asemwa oh, wewe oh, wewe walipo siju na nani mara huyu ananiambia wewe ushanuliwa mara huyu wewe siju hii nini unaelewa maneno kama haya yako ikhwan ya ya asemwa basi sasa huwa yaqul fi nafsi toib yanini yanini mimi nijisombua na pengine apate mtu ambaye ha hampi ule moyo wa kuendelea pengine min ali baiti au min jamaaati au min ashabe au min osrati na zawjato mathalan taqul leish tutaib nafsek fa ykun yuparatabu watukan watukan nini yani acha kusikuna mshekhe wengine wengine wanjae le wachana nayo weka wachana na mambo haya kabisa eh eh acha kabisa hada fa wachane nayo kabisa ثبات ايش راك ويند؟ يكيند الى ثبات حرف الله سبحانه وتعالى. ويهو نافكيري او كرودي نيومه كاتيكا ثبات؟ ها؟ وكيسما ميمي ناواشانا نايو؟ ونافكيري ونارجش نيومه دين يا الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله. اسكيزا يا ماننا. الله جل جلاله والله العظيم يا اخوان غني عني وعنك. لا يحتاج الى احد منا لاقامه دينه. ولا يحتاج لاحد منا لابلاغ رسالته. وَلَا يَحْتَاجُ لِأَحَدٍ مِنَّا لِإِقَامَةِ حُجَّتِهِ ما يحتاج وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو الله عز وجل أنا ما جيش ياكي أنا ويفاني كاز ياكي سيسي هاتو يجوي كلا موجودة كالكسيسي سيسي ما مميس فاني تين ايكاز وين دي زاكو نينك لالا ينبالك ينقني هيديني تكون دين بيلي اما هيدين بيلي روح انت نم في البيت. nenda kashika shughuli zako si kazi nikushinda eh nenda kaangalie biashara zako ruuh penda nenda zako na uende huyu ende huyu ende huyu ende iangalie dini ya Mwenyezi Mungu aza wa jal itasimama au itakwenda aljawab yemshi takwenda wallahi alazim ma yaqif thania hayisimami yuqayyid Allah tabaraka wa taala li hadha ad-din ahla الله سبحانه وتعالى انا واتengeneza kila siku anawapa tawfiq watu ambao wanaipeleka mbele hiji fasofa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna hadhilati ala almu'minin hizatan ala alkafiri yujahiduna fi sabili Allah wa la yakhafuna lawmat alayi hasa huyu au hawa ambao walioridi nyuma baada hu mtihani Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi wala inja nasrun min rabbik hasa jamaa washawacha ile kazi wakaenda wakaangalia bashara zao watu wakalala kila mmoja akasema mimi sifanyi tena ikasi halafu allah subhanahu wa taala anaifanya kazi yake kwa njia ambayo yeye aijua sisi tukitahamaka ambao tulirudi nyuma toaiona ile nusra ya allah subhanahu wa taala ishakuja imesimama ndipo pale alafu sisi tunajitokeza tena mara ya pili tunasema jamaa haya tuanzuka sasa ehe ilikuwa tumfikapi vile wewe uliko huko wewe ulizuka ukapotea sasa uliona nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuja ndio ukajitokeza tena ehe ilikuwa tumefika wapi jamaa mimi niko eh kidogo tulikuwa mashughuli shughuli lakini niko jamaa bado tuko pamoja kadhabu kadhabanti Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anasema si mimi anasema wala inja anasru min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum Tasa Allah subhanahu wa ta'ala nakuambia Awa leysa Allah Bia'lama bima'fi sudhuri Al-alamin Wabu nafikir ya Allah subhanahu wa ta'ala Hajui yalyumu katika Miyoyo ya walimwengu wote Anajua Bala Kwevu tuchunga ya akhwan Tunapukuja katika mlangu huu Na katika masala haya Ni masala mazito Hadihi qadhiya Azimah هذه قضيه خطيره يا اخوان في غايه الخطوره غايه الخطوره فلهو الدعاء الى الله وكل منا داعين الى الله كل منا دون استثناء الذي يختلف في الدعوه هي المستويات هذا يدعو على مستوى اهله هذا يدعو في بيته هذا يدعو في قبيلته هذا يدعو في بلده هذا يدعو في كذا Zile mustawa, level, nduwezi nautafautiana Ustiyo kwa sema mimi simo, misi jafanya kazi, misi jakuwa shekhi, aa Kila moja nafanya ii kazi Bale guani walau aya Ile moja unawijua ili Ukawona wewe kuna makosa Nani ya siajua kwamba kutoswali ni makosa Kila moja anajua kutoswali ni makosa Wamijua mtu ambaye haswali Naam namjua, nenda kama ambiye Dawa yu, tayari Hapa kuna makosa hapa kuna hivi hapa kuna hivi hapa kuna hivi tad'u ila allah tabaarak wa ta'ala tayib unapofanya kazi hii utapewa utapata udhia upate udhia ya kwani la shaka la but la but utapewa udhia wa kila aina tena udhia mwingine kama tulivyotajwa naweza kuwa nini physical jamaa wakaja wakakuhudhuruka sababu wakakudhur wakakutegesha pahali jamaa wa waseme ngoja huyu leo tumfanyie mambo adhiya bilisan adhiya bilyad adhiya bi shata alwan wa shata anwaa aladha kwa maandishi mwingine aandike maneno hivi alafu ayatangaze pahali huyu hivi na hivi na hivi طيب انت ايش تعمل تتراجع ما تتراجع نقo nambi اذى في سبيل الدعوه لا يكون مبين فلهذا هو اول درس يا اخوان هي ني فايده يا كwanza عظيم كب كبيره ماوي تنطويها في الحديث بيان لاهميه الصبر على الاذى في الله كنينه وانا اسمع اذ ليس كل من دعا الايمان قادر على تحمل هذا النوع من الصبر sikila mmoja anedai imani anaweza kubeba subra aina hii kama tulivyobainisha al-amru thani ikhwan faida ya pili ina husiana na hadith hii fihi bayan fadl muqabalatil isa'ah bil ihsan fadl muqabalatil isa'ati bil ihsan hadith hi kadhalika ikhwan ndani yake tunabainishiwa فضل يا انت مسلمك كابلي عذيه بالاحسان كابلي عووهو عووهو بالاحسان شخص اساء اليك هل انت تجازي هذه الاساءه تقابل هذه الاساءه باساءه مثلها الافضل نسى نسمي فضل فضل حتسمي جائز ولا ما هو جائز لا نتكلم عن ماذا عن الفضيله فيه بيان فضل مقابله الاساءه بالاحسان ما انا تكلم عن قضيه الجواز وعدم الجواز هذه قضيه اخرى وجزاء سيئه سيئه مثلها لكن الله سبحانه وتعالى يبين الفضيله ما هي الفضيله فمن عفا واصلح فاجره على الله هزوجتك الى درجه هيو قبيصه سيس ذي حديث وانا اسمع ونوذن حديث هي يا اخوان كذلك ان تبينش فضل المسلم ككابلانا وكابلانا اوغو كو وما من يسيء اليك انت تحسن اليه من قدم اليك اساء من قدم اليك اذيه هل انت تقابله باذيه مثلها او باسوا منها او تقابله بإساءة مثلها او باسوأ منها لا تقابله بإحسان الامام ابن القيم ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى عليه امام مشهور ونحوونه معروف يقول رحمه الله تعالى في كتابه الماتع كتابه المفيد الذي يسمى بدائع الفوائد ಬದಾ ಅಲ್ಫವಾಯ ತಮ್ಲ್ ಕೈಫಾ ಜಮ ಹಾದ ಕಲಿಮಾತ್ಕಾಮಿಟು ಅಕೀಲಿಯ ಕೊಲಿಯ ಕಟುಮಿಯೋ ಕೈಫ ಜಮ ಹಾದಿ ಹಿ ಅಲ್ ಕಲಿಮಾತ್ angalia namna gani maneno haya yalivyokusanya arba maqamat min alihsan namna male mnohaya yalivyokusanya maqamat yani maqam vituo vinne vya ihsan maneno gani alimakusudia ibn qayyim ana kusudia yale maneno ya mwisho yalesema na mtume alayhi salatu wasalam allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun ana sema tazama namna maneno haya Yani hivyo kusanya Makam, makamat nne za ihsan zipanga, Kwa wakazipanga kwamba Hapa katika haya maneno Muna ihsan indani yake Na, ihsanihi, vituo vinne. na vinne ihsan hii inavituo vinde Na vituo hivi vinde za ihsan Vinapatika na indani ya haya maneno Unasoma Allahumma ikfir li kawmi Fa inna umla ya alamuni Unafikiri ni maneno madogo Unafikiri ni maneno mepesi ya napita na mna hii kwa kawaida Laa ya ikwan منينو مقامات من نو ابن القيم الجوزية ameachambua kisawasawa kiilimu akatumbia kumbe maneno haya ndani yake yana arba maqamat min maqamat alihsan ma haya anasema maqam ya kwanza al afu au afuhu anhum maqam ya kwanza ihsan afuhu anhum kwanza kwamba mtume alayhi salatu wasalam na yule mtume aliyemtaja nyuma al-hafiz ibn hajar al-asqalani katika sharhi yake ya bukhari anasema lam aqif ala tasmiyati hadha an-nabi si kupata pahala katika riwaya inayoeleza huyu mtume hasani mtume gani lakini katika ile utafiti utafiti wake anasema imekuja katika baadhi ya riwayata ambazo pengine ni mursala hazina nguvu sana anasema ametajwa kwamba huyu nabii ni nuh Kwa samba ilikuja katika baadhi ya riwayat Kwa mba wale watu wake Kanu ya thuribuunahu Walikuwa wakimpija Wayaknukuunahu na wakimnyonga Namna walivokuwa wakimuthi Na namna walivokuwa wakimpa Aina, aina mbalimbali mbali zaudhia No, alayisalamu uyo Wanampija wakati mungine Na wakati mungine wakimpati anafasi Wanakuja na mkabako Yonga, misa hiva lafana mwacha Awa nakonda zao nasiyei peke yake mitume wengi wa Allah subhanahu wa ta'ala walfanywa hivyo tazal al-hafidh ibn hajar al-asqalani alisema afwuhu ibn qayyim rahmatullahi ta'ala anaasema maqam ya qadha'i ihsan iqwad afwuhu anhum huyu mtume sawa'un kana nuh analayhi salam au ghayruhu min al-anbiya laakin la shakka mtume huyu yuko katika hawa mitume nani عليه الصلاه والسلام tume wetu Muhammad sallallahu rabbihi wa sallam alayh kwa hivyo makamu ya kwanza ya ihsan number 1 weka afu anhu amewasame jamaa wamekuja wakampija uso wakampasua wakampasua uso paka wakamtoa damu wa nabii sallallahu alayhi wa sallam qabala hadha al ihsan bima la qabala hadhihi al isaa bi al ihsan awwalan afa anhum afu anhu moja hiyo يعني قال استغفاره لهم هو مقام يبي له احسان سيكم بما تشكى ان كو سامع كذلك استغفر لهم اكوام بهم المسامحه نتشجيع تفسير المسامحه الرئيس كذلك تفسير المسامحه هפה اللهم اغفر لقومي يعني لا تعذبهم لكن انا اسماما كاتل لا تعذبهم لا ما انا تقول لا تعذبهم في الدنيا ولا تستعصله Kwa hivyo akaendelea mbele makao mengine ya Hassan akaoombea Allah Subhanahu wa Taala wasiadhibiwe kwa sababu hakuna uovu mtu anaoweza kuifanya kuufanya kama kumudhi mpaka kufika daraja ya kumpiga nabii min ambia illa rasul min rusulillah kuna uovu zaidi ya hilo na kuna madhambi makubwa kuliko kuwanua mkono kumpiga mtume wa Allah Subhanahu Allahu Akbar Allahu Akbar tume والله جل جلاله يضرب ها يضرب الله سبحانه وتعالى كيف يرضى لنبيه ان يضرب لا يرضى ابدا لنبي من انبياءه ان يرضى ان يضرب ولا لرسول من رسله ان يضرب بلا شك هسه انجو امتوي عليه الصلاه والسلام هاي مambo ni makubwa ناوى يا جماعه وانا هواي ذا كولتيوا عذاب وقتي وووت وكاانغاميز kama haya zinavotuambia fami ma naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatin lah wa qatlihimul anbiya'ak bighairi haqq makosa haya allah subhanahu wa ta'ala aliyachanganya pamoja yote akawadhibu na kuangamiza na kualani wale waliopita kwa hivyo nabii una alayhi salatu wasalam anajua hili kadhalika litawapelekea hawa kuangamizwa na kuadhibia أكام ونبيا يا رب وسيواذيبو إحسان هي مقام الثاني ثالثا قال رحمه الله تعالى اعتذاره عنهم لأنهم لا يعلموا كواتكي عذره هيتوشي قوانبا من واسميه نهايتوشي قوانبا من ونبيا مسماها وسياذي بيو حقا لنياني nahaitoshi akawaongezea makamu mwingine ehsani ya tatu kwamba akawatakia mpaka na udhuru mbele aalla subhanahu wa ta'ala yani amwambia aalla jalla jalalu usiwaadhibu sasa awampa aalla aza wajan sababu ya kutoadhibu ampa rizwan rabbuhu tabaraka wa ta'ala ili asiwaadhibu rizwan gani awambia la tuadhibu umri rabbi fa innahum la ya'lamu hawajui هؤلاء قوم جهال جهاله وان قال يالي كما امبى اسما وان قال قوه وانجوا وساين يفعل حسن سبب يفعل هذي ان هو هاجوا يا رب هي سبب ان قال التماس عذر للكافر المسيء الله اكبر ما هذا الاحسان يا اخوان التماس العذر للكافر المسيء كافر تناموسي اليقساء رسولنا عليه الصلاه والسلام يلتمس له عذرا عند ربه فما بالك بالمسلم هاي مسلم ويتقواك تلتمس له عذر او لا هذا كافر كافر هذا لا يؤمن بالله كافر بالله مشرك بالله ثم جمع مع كفره وشركه اذا لرسله رسل الله عز وجل جمع اشد واعظم الذنوب ومع ذلك نبينا عليه الصلاه والسلام يلتمس لهم العذر وما ارسلناك الا رحمه للحالقه الأمر الرابع أو المقام الرابع من مقامات الإحسان نواصل بعد الأذان المقام الرابع من مقامات الإحسان التي ذكرها الإمام بن قيم رحمة الله تعالى عليه قال رحمه الله استعطافه لهم باضافتهم اليه استعطافه لهم باضافتهم اليه هي المقام الرابع ما معنى هذا الكلام ما ناقه ايها الاخوه انما بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم من الاحسان انه استعطفهم عند ربي ili ifikampaka daraja kuongezea katika hizo dara, daraja za ihsan kwamba ali jaribu tumeh alihi salatu wasalam kuonesha njia ya kwamba au kuonesha njia ya kuwaleta wale watu karibu na yeye si kwamba kwa sababu ni kofaru kwa hivyo hawa moja kwa moja nje هماني وحصو انا ميمي سي وحصو لا كفار صحيح لكنهم من امه النبي صلى الله عليه وسلم وامه المصطفى عليه الصلاه والسلام على نوعين او على قسمين امه الدعوه وامه الاجابه الكفار من امه ايش امه الدعوه هسه نم نيتك بيقوا pamoja na kwamba walimkanusha wakamkufuru lakini mtume alaye salatu wasalam hakujitoa nao kabisa akatoa ibara akatumia lafzi ya kiarabu ambayo ndani yake wanazuoni wa lugha ya kiarabu wana matamshi wanasema istiltaf ist istiltaf au isti'taf min alaatifa kuonyesha uhusiano aina fulani يحسيا ذكي بنادم ذكي مويوا. كما يا ربي بادو هواء ني watu wangu. فماذا قال؟ انغاليه هي عباره اللهم اغفر لقومي. ابن القيم ناسما بإضافتهم إليه. لسا هي يا هي نمكوجا لقومي. watu wangu akawa nasibisha wale watu kwake yeye mwenyewe mtume aliye salamu <coughs> pamoja na kwamba ni kufaru na tena walimkanusha isitoshe wakampiga wakamuudia mpaka ukamtoa madambu lakini bado mtume aliye salamu anasema watu wangu wangu ile ya ile wangu ndani yake kuna istiataf ya hali ya juu sana ihsani hiyo imefika kiwango cha juu kabisa. Mimi na wewe leo tukija tukiidhowa na mtu, hutaki kumtaja hata kwa jina lake. Nani yule? Tena <coughs> tena itakuwa yule, itakuwa lile. Lile bali. Hata jina lake hutaki kulitamka kabisa. Maana yake kama mimi na yule hatuna tena uhusiano kabisa. لكن حتى ذيول انهو فندش قران لا قران يدفندشيفه كاتكا مساله المواجي <تصفيق> المواجي منجيو من اعظم الذنوب من اكبر الكبائر والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق في مرتبه الثانيه بعد الاشراك بالله ذنبين غير كبار كبيسني القتل قتل النفس بغير حق بعد الاشراك بالله alvepanga Allah Subhanahu wa Ta'ala yale makosa kisha inakuwa zina surah al-furqan pamoja na ukubwa wa dhambi hili Allah Subhanahu wa Ta'ala akatumbia ndani ya surah al-baqarah faman ufiya lahu min akhihi shay ketika kutaja ile mas'ala qisas katika mawaji kuna qisas simenajua hivo ikhwan qisas yuqtassu min aljani aljani huwa alqatil yulil aliy huwa anasimamishwa qisas haddan bisayf anasimamishwa qisas anawawa na yele vile vile wala kum fi alqisas haya alnafs bin nafs wa alayn bilayn kama hio nafs bin nafsi wa alayn bilayn nakule katika suratul baqara inasimaje ile الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف او اداء اليه باحسان هسه ketika مساله هاي المواعظ الله سبحانه وتعالى اناسمها هذي فمن عفي له من اخيه شيء اخيه يوله ولي الدم ولي الدم يوله المجني عليه yule mtu uliyemkosea yule uliyemulia mtu wake yule katika lugha ya fiqh katika mlango babul jinayat na babul qisas na babul hudud huyo mtu anaitwa waliudam waliudam yule uliyemua uliyemulia mtu wake mwanawe ndugu yake ukamua mkewe mtu wake ukamua yule uliyemulia mtu wake aitwaje waliudam nashe yule waliudam ndiye aliyena amri ya kusema au usamehewe Si hakim Akisema Akisema Akisema basi jamani msameheni mimi damu damu nataka usimamishiwe upanga Labda ile ಸಮಿ yule waliodam lazima aweko pale katika ile sheria mnajua hiyo bhai wa ikhwan ile kisas ukisimamishwa pale katika ile sahatil qisas ule uwanja ukisimamisha qisas ujue pale kuna yule waliodam yuko pale aambiwa mara ya mwisho kabla ya upanga kwa sekunde aambiwa haya upanga huo tayari almajni aljani huyu hapa unasemaje bwana ya mwisho kabisa nuqima alqisas ولا تعفو وقو باذياؤ هاپا ونرو لن يومات وقو يا اخوان الله أكبر وقو باذياؤ إنا ونجي روح يا إيمان باليكت كساحة القصاص أنا سيما عفوت ونسيما الله أكبر بس نوليزو تينا قصاص أو عفو <muchilu> nakirona sema qisas ukipanga unasimamisha sasa turudi katika haya ekhwanu yule akiseme Allah subhanahu wa ta'ala nasema faman ufu fi lahu min akhi akamwita yule mtu aliemua imtua, mtu yaani mtu wa yule aliyewawa mtu wake akamwita Allah subhanahu wa ta'ala akhihi ndugu yake kunaisha kwamba paka kosa la mawaji pia likitokea waislamu bado ni ndugu Allahu akbar ma ajmala hadha ad-din wama azamata hadha ad-din angalia ukubwa wa dinhi ya ikhwat paka mawaji yametokea mawaji huyo akamoua mtu wake huyo lakini hata baada al-qatl al-muslimun wal mu'minun ma yazaluna ايش ikhwat فمنعوف له من اخيه في جمستاري <تصفيق> هو في الايمان ما تسخط حتى بالقتل ما تسخط ديو هبا يا اخوان ساسه توم عليه الصلاه والسلام حتى كوعو وليو فنيوا ونوباي ليو فنيوا اكارغيشا نيني اكاويكا يا وانسبا هاوا ني watu wangu akasema اغفر لقومي watu wangu استعطاف كما قال العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى عليه فلهن نفيزنا الثاني يا اخوان نتوكمانه هي حديث كماليزيا يا مشو كبيس تنقودا كاتيكا الفائده الثالثه ambayo ni ya mwisho tunamalizia nayo hadithi hi الفائده الثالثه من هذا الحديث قال العلماء في هذا الحديث بيان لاهميه اليق Bi ahli sabra Ndani ya hadifi hii Muna ndani yake Bayana Ya kuonesha umuhimu Wa muslamu Kuiga Katika kuliku jisubirisha Basi ayige mfano wa wale watu wa Wale ujulikana kwa subra Watu wa wale ujulikana kwa kusubiri Ala rasi him Katika Kwa kusubiri kile katika list ya wale watu wanaosubiri juu kabisa katika list hiyo al-anbiya'u warusul mitume na manabii wa Allah Subhanahu wa ta'ala a'zamu al-khalqi sabran fi lae viumbe ambavyo ni viumbe vikubwa kabisa katika viumbe vyote vya Allah Subhanahu wa ta'ala katika kusubiri kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala katika binadamu wote walioumbwa na Allah jalla jalalu hakuna mnadamu anayesubiri fillah kuwashinda mitume hakuna na manabii hakuna اعظم الخلق صبرا في في الله عز وجل هذه حقيقه ولا لا هذه حقيقه وان ذلك tunaendelea tuendelea yakani wale wao skilizam au unanukula maneno haya kama kile hii sentence muhimu skize kama kile wa anna thalika hi thalika narudi wapi Ee dalika inarudi katika ile iqtidaa kule kuwafuta kufuta nyayo za wale walio na subra kuwa iga wale walio na subra kufanya hivyo anna dalika kule kufanya hivyo min al asbab al mu'inati ni miongoni mwa sababu muhimu ambazo zinamwezesha muislamu ala sabri fillah katika kujisubirisha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala سasa hii isakupa faida kubwa wewe ukipata adhiya filah ukipata udhiya katika sabili da'wa ila Allah fi sabili alislam fi sabili al'amri bilma'ruf wa nahyi anil munkar fi sabili at'alib fi sabili iqamati ad-din kul hadhihi al'umur ukipata udhiya ayuha alakh ayuha almuslim ayuha ad-da'i ayuha almu'allim ayuha alustad ayuha ashaykh ni za udhi ta filah tadhakkar kumbuka man udhi ya filah kablak min ahli al sabr wal azm kumbuka wale wal udhiwa filah kabla yako wewe miongoni mawatu waliojulikana kwa subra na waliojulikana kwa azm wakumbuke wewe ukikumbuka tu ukishawakumbuka halafu na wewe utafuta barabara yao utaifuta utakuwa kama wao يفعنا نشانا واو توقف موجيا يا إخوان وكشيليوا من النهائة نديو وطعيليوا سيري يا قرآن سيري يا قرآن يا زيل سورة سورة زوتة زيلزو من دان يا قرآن زيلزو شوكا قبل يا هجرة زي زيلزو شوكا قبل يا هجرة امبازو سورة هزو katika Katika hizi sura sura mtume Alayhi salatu wa Wa wa Afuate Mwenendo na uswa, Na uswa barabara ya ya ya kabla yake katka kusubiri juhu ya wa Allah, juhu ya wa kufanya kazi ya Allah ta'ala vizuri Kwa nukta hii Ukisoma sura ambazo ಸೋರೋ ನಾಟಿಯ makki Unahona surahizi nyingi katika hizi surah Siri hii muhimu ya Qur'an Unakuta nyingi katika hizi surah Zina muhimiza mtume alai salatu wa salam Na yeye asubiri Na afuate barabara ya wale mitume Wale ukuja kabla yake Ambawa wameudhiwa Kama yeye vile anavaudhiwa Na watu wa maka Basi anambiwa na wewe subiri Shika aya ya kwanza Ala sabili mithadi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 wa kafanyaja fa sabaru ala ma kadhibo wa kasubiri juu ya wale waliokadhibishwa ndani yake anawaambia mitume anaambia watu wao fa taqumuhu wa ati'un ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala allah wa'budu allah ma lakum min ilahin ghayru watu anasema kwenda zako kadhab anta اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لشيء يراد بل هو كذاب اشير نمانينو مبايا ما هو كما هيا وكابيوا ترجعوا ما ترجعوا تقاعسوا ما تقاعسوا ماذا فعلوا صبروا على ما كذبوا حلف ساس سكذا هي نقطه مهمه يا اخوان انا اسمع الله جل جلاله بعدا كنتميا fasambaru ala ma kudhibu wa udhu udhu wala ma udhu udhu hatta atahum nasruna wa kaudhi wa nao vile vile kwa hivyo anaambiwa mtume wetu aliye salatu wasalam haya maudhi unaopewa haya mambo mazito makubwa makubwa ambayo unafanyiwa ya rasulullah basi umekwishaw kufanyiwa kabla yako واؤذو حتى اتاهم نصرنا حتى وكجوا وكفينا نصرى نصرى يا الله سبحانه وتعالى نا ووي كذلك فايوه ائندلئا هيفو هيفو usubiri kama walbusubiri katika surati ibrahim allah jalla jalaluhu anasema wama lana alla natawakkala ala allah waqad hadana subulana wala nasbiranna ala ma adaytumuna Allahu Akbar Mitume nao waliokuja kabla ya Nabii Muhammad alayhi salatu wasallam wanawaambia watu wao wanawaambia wala nasbiranna na sisi tutasubiri tena tutasubiri kwa nguvu kabisa non taqida thaqila ala ma adaitumuna kwa yale moudhi yote ambayo mnatufanyia sisi tutasubiri we will not give up mkatupija tutaendelea mukatus tukana tutaendelea mukatusema vibaya tutaendelea alalama saadi katika tafsiri ile aya alipokuwa na tafsiri faidha udhi ya filah unajua anasemaje anasema bi dharbin au bi akhdhi mali au bi ta'eed yule anelelingania katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anayefundisha anayesomesha anayefanya kazi almuhim an tata anta tad'u ila Allah ant tad'u ila Allah ana sema rahmatullahi ta'ala alay fa idha uziya fi Allah akiudhiwa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bidarb kwa kupigwa au bi akhdhi mal au yakachukuliwa mali yake jamaa akaja si wewe unajifanya unajua kusema sema he haya mali yako wewe tu itachukua تتراجع ولا ما تتراجع تثبت على الدين ولا ما تثبت على الدين ثم يقول اهو بتعيير ايش معنى تعيير ها ايش ها استهزاء نوع من الاستهزاء والسخريه نعم كفنيوه كجلي تعيير كفنيوه كجلي نكوتيوا عيب وكتيوا كلا عين يا توما عيب مننن مبايا مننن مشافو مننن ماووفو نمna hii tayy hio unarudi nyuma ama unakita katika ile dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala fa idha udhiya filla kwa hivyo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wale waambia watu wao wala nasbiranna nun ta'kid athqila wala nasbiranna ala ma hadhaytumuna ko hivyo mtume alayhi salatu wasallam akaambiwa na wewe futa barabara hiyo hiyo hawa mitume wote ambao wametajwa ndani ya Qur'an kwamba yaliwatokea yale yanao mtokea mtume alayhi salatu wasallam min al-idha wa min al-dharb wa min al-adhiya wa min shatta alwan wa shatta anwaa al-adha wa al-dharar والشر واذ يَمْكُرُ رِبِّكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ شتة الوان العذاب كل اين يَمِينٌ نَوُو وَمُجَارِبُ كَفَا يويو امطوم عليه الصلاه والسلام هسه ااامبيوا ناوي يفوت على البربره هيو ديو معنى الله سبحانه وتعالى كما امبيا ان امطا حكمه كوانيني <تصفيق> ما هي الحكمه من ذكر هؤلاء الرسل السابقين تنكتجيه هؤلاء المتومين واللييو بيتا نا عذيا نا مambo yaliotokea hikma yake nini الله سبحانه وتعالى انياموambia وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك الله اكبر هؤلاء المتومين وته tunaoktajia يا رسول الله أكبر. wakatokea na hivi Ibrahim alayhisalam alifanywa nini ulqiya finnar Nuh alayhisalam alifanywa nini na nani na nani na nani wote hao mal ikma wa kullan naqissu alayka min amba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada ili moyo wako upate kuwa na thabati uendelee kukita kwa hivyo idhan anta ayuha ad-dahi alkarim na wewe kadhalika unapewa haya yote ndani ya Qur'ani unaambiwa لكي يثبت فؤادك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته